Now I'm going to go.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 نعيش اليوم إ خ و ت ي في الله مع بعض من ذكرهم ل أ ن ه لا بد أ ن يتربى أ ب ن ا ؤ ن ا على م ح ب ة أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وتوقيرهم والاقتداء بهم إ خ و ت ي في الله من هو الصحابي العلماء عرفوا الصحابي ة فقالوا هو كل من لقي النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم و آ م ن به و مات على ذلك ث ل ا ث ة أ م و ر ا ل أ م ر ا ل أ و ل لقي النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم ولا يكفي أ ن يلتقي به فقط بل لا بد أ ن يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به وهذا أ ي ض ا إ خ و ت ي في الله لا يكفي بل لا بد من شرط ثالث أ ن يموت على ا ل إ ي م ا ن فالعلماء عندما قالوا كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إ خ و ت ي في الله امثالنا فنحن آ م ن ا بالنبي صلى الله عليه وسلم و لكننا لم نلتقي به فلسنا من الصحابه اذن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه و سلم وهذا التعبير إ خ و ت ي في الله ادق لماذا ل أ ن بعض الناس يعبرون فيقولون فيقولون في تعريف الصحابي هو كل من ر أ ى النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم وهذا إ خ و ت ي في الله غير دقيق ل أ ن بعض ا ل ص ح ا ب ة التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم ي ر و ا ل أ ن بعض ا ل ص ح ا ب ة منهم من كان كفيف البصر كعبد الله بن أ م مكتوم رضي الله عنه فولقي النبي صلى الله عليه وسلم بل هو مؤذن النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو صحابي ولم ير ى النبي لكن لقيه لذا قال العلماء كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضع ارض اخوتي في الله أ م ر ا اخر قالوا مؤمنا به ل أ ن هناك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فيخرج أ ب و جهل و أ ب و لهب والوليد بن ا ل م غ ي ر ة فلقد لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يؤمنوا به فلا بد للقيا أ ن تكون معها ان تقترن ب ا ل إ ي م ا ن واختلفوا اخوتي في الله ف ي م ا لقي النبي وهو كافر ثم بعدما رجع إ ل ى أ ه ل ه آ م ن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا أ ي ض ا على الصحيح أ ن ه لا يدخل في الصحاب واختلفوا ايضا إ خ و ت ي في الله في من لقي النبي صلى الله عليه وسلم و آ م ن به لقيه مؤمنا ثم ارتد بعد ذلك ولم يمت على ا ل إ س ل ا م قالوا هذا أ ي ض ا ليس من ا ل ص ح ا ب فالصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وهذه اللقيا إ خ و ت ي في الله لا بد أ ن تكون في ح ي ا ة النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا في النجاشي النجاشي إ خ و ت ي في الله آ م ن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولما توفي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم لكنه لا يعد من ا ل ص ح ا ب ة ل أ ن ه لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسميه العلماء يسمي من مثل النجاشي كان في زمن النبي ولم يلتقي به ومات مؤمنا ً يسمى مخضرما وهو مرتبه أ ع ل ى من مرتبه التابعي و أ د ن ى من مرتبه الصحابي إ ذ ن إ خ و ت ي في الله كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولا بد ل ل ق ي أ ن تكون في ح ي ا ت ه فبعض الوفود أ ت ت لتؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أ ن دخلوا في ا ل إ س ل ا م أ ت و ا الى رسول الله ليلتقوا به فلقوا النبي صلى الله عليه و سلم وهو م س ج ن في كفنه قبل أ ن ي د ف ع وهؤلاء أ ي ض ا لا يدخلون في ا ل ص ح ا ب ة إ ذ ن لا بد للقيا ن تكون في حياته صلى الله عليه و سلم ولا بد من الشرط الثالث و مات على ذلك لا بد أ ن يموت على ا ل إ ي م ا ن ولكن اختلفوا فيمن لقيه و آ م ن به ثم تخللته ر د ة يا عبد الله بن ابي الصرح وقالوا هذا على الصحيح ا خ و ت في الله انه يدخل في ا ل ص ح ا ب لذا قال ابن حجر وان تخللته رده على الصحيح يعني ارتد عن ا ل إ س ل ا م ثم عاد و أ س ل م و حسن إ س ل ا م ه و مات مسلما فهذا ي ع د من الصحابه ا ل إ م ا م الذهبي في تجريد أ س م ا ء أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم ذكر أ م ر ا عجيبا فذكر من ج م ل ة أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم عيسى ب ن مريم عليه ا ل ص ل ا ة و السلام عيسى من ص ح ا ب ة رسول الله قال نعم الشروط ا ل ث ل ا ث ة م ت و ا ف ر ة فيه عيسى عليه السلام لقي النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وهذا ثابت إ خ و ت ي في الله في الصحيح أ ن ه لقي النبي صلى الله عليه وسلم لقيه النبي في السماء ا ل ث ا ن ي ة هو ويحيى بن زكريا عليهما ا ل ص ل ا ة والسلام في ر ح ل ة ا ل إ س ر ا ء والمعراج فقالوا إ خ و ت ي في الله النبي صلى الله عليه وسلم لقي إ ب ر ا ه ي عليه السلام و ل ق ي نوح عليه السلام و ل ق ي ج م ل ة من ا ل أ ن ب ي ا ء قال ولكن لقي هؤلاء ا ل أ ن ب ي ا ء بعد موتهم بعد الميته التي كتبها الله عليهم لكن عيسى عليه السلام حي إ ل ى ا ل آ ن لم يمت وهذا إ خ و ت ي في الله إ ج م ا ع أ ه ل ا ل س ن ة وما دل عليه الكتاب و ا ل س ن ة ان عيسى عليه وعلى نبينا أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة والسلام حي في السماء ا ل آ ن لم يمت وينزل في آ خ ر الزمان حكما م ق ص ط ا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع ا ل ج ز ي ة ولا يقبل إ ل ا ا ل إ س ل ا م إ ذ ن عيسى عليه السلام التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته مؤمنا به قالوا نعم عندما لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال له مرحبا ب ا ل أ خ الصالح والنبي الصالح فامن به وصدق إ ذ ن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ويموت اخوتي في الله على ا ل إ س ل ا م ل أ ن الذي يصلي على عيسى عليه السلام هو امام, آخر إمام الزمان من أ م ة النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم قالوا أ ي ض ا إ خ و ت ي في الله كيف يكون عيسى عليه السلام ينزل في آ خ ر الزمان مع أ ن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا نبي بعد وقد ختم بي النبيون نقول إ خ و ت ي في الله عندما ينزل عيسى لا ينزل بشرع جديد إ ن م ا ينزل ب ش ر ي ع ة النبي صلى الله عليه وسلم مجددا من مجددي هذه ا ل أ م فلقد وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم أ ن يرسل لهذه ا ل أ م على ر أ س كل م ئ ة عام من يجدد لها أ م ر دينها ف آ خ ر المجددين في هذه ا ل أ م ة هو عيسى عليه السلام ولذلك اخوتي في الله هذا من فضل الله على هذه ا ل أ م ة أ ن افتتحت بخير ا ل أ ن ب ي ا ء وختمت بخير المجددين ف ت ت ح ت بخير ا ل أ ن ب ي ا ء وهو نبينا صلى الله عليه وسلم وختمت بخير المجددين وهو عيسى عليه وعلى نبينا أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة والسلام السؤال إ خ و ت ي في الله ما اعتقادنا أ ه ل ا ل س ن ة في أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادنا فيهم إ خ و ت ي في الله يتلخص في أ م و ر ا ل أ م ر ا ل أ و ل أ ن ن ا نحبهم ن ح ب أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم نحبهم لماذا لسابقتهم قال الله عز وجل والسابقون ا ل أ و ل و ن من المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه نحبهم لماذا لتزكيه الله ومدحه لهم قال الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم و أ ي ض ا إ خ و ت ي في الله قال الله عز وجل مزكيا جميع الصحابه ش ا ه د لهم بالجنه لا يستوي منكم من أ ن ف ق من قبل الفتح وقاتل أ و ل ئ ك أ ع ظ م د ر ج ة من الذين أ ن ف ق و ا من بعد وقاتلوا وكلا من آ م ن من قبل الفتح ومن آ م ن بعد الفتح وكلا وعد الله ا ل ح س ن و ا ل ح س ن إ خ و ت ي في الله هي ا ل ج ن ة كما في قول الله عز وجل للذين أ ح س ن و ا الحسنى و ز ي ا د ة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسر هذه قال الحسنى هي ا ل ج ن ة و ا ل ز ي ا د ة هي النظر إ ل ى وجه الله الكريم إ ذ ن نحبهم لسابقتهم و ل أ ن الله عز وجل زكاهم ومدحهم قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أ ش د ا ء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أ ث ر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما هنا اخوتي في الله في هذه ا ل ا ه امر عجيب و ا ل ت ف ا ت ة لا بد أ ن يلقف المسلم م ت أ م ل ا عندها قال العلماء في هذه ا ل آ ي ة مدح الله ا ل ص ح ا ب ة بما قصر فيه اليهود و ا ل ن ص ا ر ا ل إ ن س ا ن مركب من روح وجسد بعض الناس أ ه م ل و ا جانب الروح صارت ا ل ح ي ا ة م ا د ي ة عندهم كما عند اليهود ن ا في روحانيات انما أ م ر مادي فقط والنصارى إ خ و ت ي في الله جنبوا او غلبوا الجانب الروحي على الجانب المادي قال الله و ر ه ب ا ن ي ة ابتدعوها ما كتبناها عليهم إ ل ا ابتغاء رضوان الله فما ر ع و ه ا حق رعايتها أ م ا ا ل إ س ل ا م إ خ و ت ي في الله فجاء بالتوازن بين الجانبين جانب الروح و الجانب المادي و لذلك لا تجد خلل يقع عند الناس إ م ا في الجانب الروح ي أ و الجانب المادي عندما يطغى أ ح د الجانبين على ا ل آ خ ر تجد إ ن س ا ن يغلب جانب ا ل م ا د ة على جانب الروح فتجده ل أ ج ل الدنيا يفرط في ا ل ص ل ا ة ل أ ج ل الدنيا ي ف ر ط في الحج لاجل الدنيا ي ف ر ط في بر الوالدين لاجل الدنيا يقصر في ص ل ة أ ر ح ا م وبعض الناس إ خ و ت ي في الله يغلب جانب الروح ويترك معاشه وسبل كسبه وهذا أ ي ض ا مذموم اليهود إ خ و ت ي في الله غلبوا الجانب المادي لذا مدح الله ا ل ص ح ا ب ة في ا ل ت و ر ا ة بما قصر فيه اليهود فقال في وصفهم في ا ل ت و ر ا ة تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان اما عندما مدحهم في ا ل إ ن ج ي ل مدحهم بما قصر فيه النصارى ومثلهم في ا ل إ ن ج ي ل كزرع أ خ ر ج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى غ ل ظ ف ا س ت على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فمدحهم بما قصر فيه اليهود وبما قصر فيه النصارى ف أ و ل اخوه في الله اعتقد لنا في ا ل ص ح ا ب ة أ ن ن ا نحبهم ا ل أ م ر الثاني إ خ و ت ي في الله في اعتقادنا في أ ص ح ا ب نبينا صلى الله عليه وسلم أ ن ن ا لا نفرط في حب أ ح د منهم إ ف ر ط هو م ج ا و ز ة الحاد كما ادعت ا ل ش ي ع ة كذبا وزورا فرط في م ح ب ة علي بن أ ب ي طالب وال بيت النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نحبهم ولكن لا نفرط لا نغالي لا نجعل ا ل ص ح ا ب ة أ ن ب ي ا ء ولا نجعلهم آ ل ه يعبدون من دون الله عز وجل بل نحبهم وننزلهم ا ل م ن ز ل ة التي تليق بهم ا ل أ م ر الثالث إ خ و ت ي في الله من اعتقادنا في أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم اي اعتقاد أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة اسمع هذا لتلقى الله عليه اردت أ ن تموت سليما إ ذ ا أ ر د ت ا ل ن ج ا ة أ ن ن ا نبغض من يبغضهم يبغض أ ص ح ا ب النبي نحن نبغضهم نتقرب إ ل ى الله ببغضه نتقرب إ ل ى الله بعداوه لا نحبهم لماذا ل أ ن ه م يسبون خ ي ر ة الناس بعد ا ل أ ن ب ي ا ء هم أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا نحبهم لا نفرط في حبهم نبغض من يبغضهم ا ل أ م ر إ خ و ت ي في الله الرابع ا ل إ ي م ا ن الجازم ن ح ن نؤمن ا ل إ ي م ا ن الجازم بما ورد لهم من الفضائل في الكتاب و ا ل س ن ة على وجه العموم أ و على وجه التفصيل على وجه العموم مدح ا ل ص ح ا ب ة جميعا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أ م ن ة للسماء ف إ ذ ا ذهبت النجوم أ ت ى السماء م توعد و أ ن ا أ م ن ة ل أ م ت ي ف إ ذ ا ذهبت أ ت ى اصحابي أمنة أ ل فإذا ذهبت أصحابي أتى ما يوعد و أ ص ح ا ب ي أ م ن ة ل أ م ت ي ف إ ذ ا ذهب أ ص ح ا ب ي أ ت ى امتي م توعد هذا على ا ل إ ج م ا ل أ م ا على التفصيل ما ورد في فضائلهم ك أ ب ي بكر رضي الله عنه نعلم أ ن ه الصاحب في الغار انه ا ل أ ت ق ى أ ن ه الصالح أ ن ه الذي قدم ماله ونفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه أ ح ب الناس إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم نتقرب إ ل ى الله عز وجل بذلك ونتقرب إ ل ى الله بذكر فضائله هذا عباده نتعبد لله بها لما نذكر فضائل أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم نتقرب إ ل ى الله بهذا ا ل أ م ر إ ذ ا ا خ و ة في الله هذا واعتقادنا في أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ا ل أ م ر ا ل أ خ ي ر إ خ و ت ي في الله أ ن ن ا نعتقد فيهم أ ن ه م عدول أ ث ب ا ت من الذي عدلهم من الذي ثبتهم رب العالمين سبحانه وتعالى الذي مدحهم هو الله سبحانه وتعالى ولذا إ خ و ت ي في الله نفخر عندما يذكر راوي من الرواه يقولون هذا الراوي وثقه أ ح م د بن م ح م ل يفخر بهذا هذا وثقه أ ح م د ما بالكم ب ا ل ص ح ا ب ة من عدلهم من ذكر فضائلهم الله سبحانه هل بعد تعديل الله وبعد توثيق الله لهم ي أ ت ي إ خ و ت ي في الله من يطعن ومن يجرح فيهم لا فهم عدول اثبات من مدحهم الله رب العالمين سبحانه و الذي زكاه م و الذي مدحه و الذي بين فضلهم و قدرهم و منزلهم ت ل ل أ م ت هذا إ خ و ت ي في الله هو اعتقادنا في أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه و سلم أ م ر مهم جد ما هو اعتقادنا في ما وقع بين أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه و سلم نبي أ خ ب ر أ ن ا ل أ م ة سيقع في ه ا ف ت ن وقال النبي صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر أ ن ا ل أ م ة ستقتتر من بعدي قال ب أ ن ا ل أ م ة سيقع قتال به وستقع فتن ما اعتقادنا في الفتن التي وقعت و بالاخص إ خ و ت ي في الله ما وقع في اواخر خ ل ا ف ة عثمان بن عفر رضي الله عنه او في خ ل ا ف ة علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه أ و خ ع ت الجمل وصف ما هو اعتقادنا في هذا ا ل أ م ر ا ل أ و ل إ خ و ت ي في الله اعتقادنا في ذلك أ ن ن ا نصمت فيما صدر بينهم وما شجر بينهم كما أ ن ن ا نتعبد لله بالصمت خلف ا ل إ م ا م وهو ي ق ر أ نتعبد لله أ ي ض ا بالصمت فيما وقع بين أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم تقرب الله بذلك بل نقول إ خ و ت ي في الله أ ن ه ا أ م و ر حقنا ل ل ه عز وجل أ و عصم الله دماءنا منها فلنعصم منها السنتنا وهذا ما ذكره عبد الله بن المبارك لما ذكر له إ خ و ت ي في الله موقع ا بين أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك قال هي امور ع ص م الله دماء ع ط م الله سيوفنا منها قال ف ا ل ن ع ص م أ ل س ن ت ن ا ل ا نحن ن ص م ت لا ن ت ح د ث في مواقع بين أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه و سلم ا ل أ م ر الثاني إ خ و ا في ا ل ل ه أ ن نعلم أ ن ه م جميعهم م ج ت ه د و ن م ج ت ه د و ن فاما منهم من هو مصيب ومنهم ما هو مخطئ منهم من ه ولكن مُصيب ومنهم من مُخطئ هو الكل م أ ج و ر بفضل الله عز وجل المصيب والمخطئ المصيب له أ ج ر ا ن والمخطئ منهم له أ ج ر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحاكم إ ذ ا أ ص ا ب فله أ ج ر ا ن و إ ذ ا أ خ ط أ فله أ ج ر فنعلم أ ن ه م كلهم مجتهدون لم يكن هذا ا ل أ م ر عن تعمد منهم أ و عن طلب للدنيا لما كلهم تأول بما عنده فالمصيب له أ ج ر ا ن والمخطئ اخوتي في الله له أ ج ر واحد ا ل أ م ر الثالث إ خ و ت ي في الله أ ن ن ا نعتقد أ ن لهم من الفضائل و من ا ل س ا ب ق ة ما يوجب تكفير ا ل س ي ئ ة إ ن وقعت من واحد منه م لهم س ا ب ق ة و فضل حتى و إ ن وقع منه م شيء فلهم س ا ب ق ة كما قيل إ خ و ت ي في الله الماء إ ذ ا بلغ قلتين لا يحمل الخبث و قال الناظم ولهم فضائل ج م ة قد دونت فضائل ع ظ ي م ة هذه الفضائل إ خ و ت ي في الله تمحو الذلات والخطايا وما وقع من ذنوب ان وقع منهم و إ ن صدر منهم شيء ا ل أ م ر إ خ و ت ي في الله نعلم أ ن غالب ما كتب عنهم غالب ما كتب عن ا ل ص ح ا ب ة في كتب السير والتاريخ إ ن م ا هو مكذوب عليه و إ ن م ا هو من وضع ا ل ش ي ع ة عليهم من الله ما يستحق ومن وضع هذا في فضائل أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم بل إ خ و ت ي في الله لا بد أ ن تعلم ان الطعن في أ ص ح ا ب رسول الله ليس, ليس المقصد منه والطعن فيهم فقط إ ن م ا الغرض من ذلك الطعن في الدين وطعن ا ل في النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم هذا قال الامم الملك هم لا يستطيعون ان يطعنوا في الرسول فيطعنون في من في أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه و سلم قال الامم إ م ا ل ك حتى يقال أ ي عن النبي صلى الله عليه و سلم ب أ ن ه كان رجل سوء له أ ص ح ا ب سوء و لو كان صالحا لكان له أ ص ح ا ب صالح أ ب و زرع الرازي قال هؤلاء يريدون أ ن يطعنوا في ا ل إ س ل ا م في الدين اذ يطعن في ا ل ق ر آ ن الكريم في ا ل س ن ة لا يستطيع ماذا يفعل يطعن في الناقله فيمن ناقلوا الكتاب و ا ل س ن ة قال ف ا ل ق ر آ ن حق وما جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق يريدون أ ن يجرحوا شهودنا و م اصحاب النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال وهم ز ن ا د ق ة يقع في أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بذلك اخوتي في الله فالصمت لما هو الذي يجب أن ع المر اخوتي في الله أ ن يتمسك به مما وقع به الى ص ح ا ب النبي ونعلم أ ن ه م مجتهدون ونعلم أ ن ه ان وقع منهم ف إ ن م ا هو في بحور حسناتهم التي لهم لهم فضائل إ خ و ت ي في الله ع ظ ي م ة مدحهم الله عز وجل و أ ث ن ى عليهم بها أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله ولي الصالحين و أ ش ه د أ ن محمدا ً عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم ما ب ع د إ خ و ه في الله ما هي عقيدتنا في آ ل بيت النبي صلى الله عليه واله وسلم ذكرنا ما هو اعتقادنا في ا ل ص ح ا ب ة أ م ا آ ل بيت النبي ممن هم من أ ص ح ا ب رسول الله لهم ما ذكرنا ولكن لهم فضل زائد لهم فضل زائد و آ ل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إ خ و ت ي في الله هم آ ل العباس و آ ل يعفر و آ ل عقيل و آ ل ابي طالب ولهم آ ل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما هو اعتقادنا في آ ل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أ و ل ا أ ن ن ا نحبهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ن يكون ل آ ل البيت عندنا في محبتنا لهم ل ث ل ا ث ة أ م و ر ح ب آ ل بيت النبي ل ث ل ا ث ة أ م و ر ا ل أ م ر ا ل أ و ل ل إ ي م ا ن ه م ا ل أ م ر الثاني لصحبتهم هم أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ا ل أ م ر الثالث لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا إ خ و ت ي في الله للمؤمنين منهم هذا للمؤمنين منهم لالتبس ا ل أ م ر على كثير من الناس ولكن يقول أ ن ان م آل ب ي ت ا ل ن ب ي ص ل ى الله ع ل ي ه وسلم ن أ ص ح ا ب ا ل نبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت ومن أ ت ى بعد ه من م عمل صالح ابو دم ن ا ل إ ي م ا ن العمل ا ل صالح و ا ل ع ق ي د ة السليم ة ل م ي ك ن ذلك إ خ و ت ف ي ا ل ل ه من ا ي ف ع ه ذ ل ك و إ ل ا إ خ و ا ي ف ل ل ه ه ل ن ف ع إ ب ر ا ه ي م ع ل ي ه السلام أ ب ا هو مشرك من ف ع ه ذلك ولا نفع لوط عليه السلام ولا نوح عليه السلام زوجه ت كل واحد منهم ولم ينفع نوح عليه السلام ولده والنبي صلى الله عليه واله وسلم أ ي ض ا لم ينفع عمه أ ب و لهب أ و ع م أ ب و طالب ف إ ن قال قائل إ خ و ت ي في ل أ ه النبي شفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه نقول ش ف ا ع ة النبي ل أ ب ي طالب هل هي لقرابته أ م لنصرته و إ ح ا ط ت ه بالنبي صلى الله عليه و سلم عندما دخل ع ب ا س قال ماذا صنعت لعمك إ ذ كان يحوطك و يرعاك إ ذ ا ليست ل ق ر ب ت ه و هي ش ف ا ع ة تخفيف لا ش ف ا ع ة إ خ ر ا ج ش ف ا ع ة لتخفيف العذاب لا الخروج من النار و إ ل ا النبي صلى الله عليه و سلم قال هو في ضحضاح من النار جمره تحت قدم يغلي منها دماغه قال ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار شفاعه تخفيف ابراهيم عليه السلام يلقى والده يوم القيامه فيقول له ابوه يا بني فيقول له الم اقل لك لا تعصيني فقل الان لا أ ع ص ى انا انا اؤمن بك يقول ابراهيم يا رب الم تقل لي ن ك لن تخزني يوم يبعثون اي خزين ابي الابعد في النار عندها إ خ و ت ي في الله قال الله عز إ ن ي حرمت ا ل ج ن ة على المشركين ينظر إ ب ر ا ه ي م عليه السلام ف إ ذ ا ولد قد حول إ ل ى ذيخد وذكر من ذكور ملطخ بدمه فيؤخذ بقوائمه و القى به في النار اذن لهم فضل زائد نعم إ ي م ا ن ه م بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبتهم لرسول الله وقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم ا ل أ م ر الثاني إ خ و ت ي في الله أ ن نحفظ و ص ي ة رسول الله فيه النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك و أ و ص ى بالي بقال أ ذ ك ر ك م الله في ال بيت نحفظ و ص ي ة النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ا ل أ م ر الثالث إ خ و ت ي في الله أ ن نعطيهم حقوقهم ح ق و ق ه م إ خ و ت ي في الله وهي خمس خمس الفيل قال الله عز وجل وما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله ولرسول ولذي القربى أ ي ذي قرب النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم هذا هو حق أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه و سلم على ا ل أ م ة أ ي ض ا إ خ و ة في الله ما هي عقيدتنا في ا ل خ ل ا ف ة بين الصحه عقيدتنا إ خ و ة في الله أ ن ا ل خ ل ي ف ة ب ع د رسول الله هو ابو بكر الصدي رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا ان شكك في خ ل ا ف ة واحد إ خ و ت ي في الله من هؤلاء أ و لم يقل ب أ ن ه ا ل خ ل ي ف ة فهو أ ج ه ل و أ ض ل من حمار أ ه ل ه كما نص على ذلك شيخ ا ل إ س ل ا م ابن تيم ي اشهد للجميع بالخلاف ما في إ خ و ت ي في الله خلاف بينه م أ م ا في الفضل نشهد ب أ ن أ ف ض ل ه م أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه ثم عمر بن الخطا ثم حدث إ خ و ت ي في الله عند السلف خلاف بين علي بن أ ب ي طالب وعثمان بن عفان هذا في ب د ا ي ة ا ل أ م ر لكن لم يكن في الخلاف خ ل ا ف ة عثمان ب ا ل إ ج م ا ع فحدث الخلاف فمنهم من قدم عليا ومنهم من قدم عثمان ومنهم من صمت و لكن استقر إ ج م ا ع السلف بعد ذلك على التثليث بعثمان ل ي ب ع رضي الله عنه ثم التربيع بعلي رضي الله عنه فيكون ترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلاف قال سفيان الثوري من طعن او انتقص و فضل عثمان على علي رضي الله عنهم جميعا قال فقد أ ز ر بالمهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر الذي اختارهم المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر ف ا ل خ ل ي ف ة بعض الرسول هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه هذا تفضيلهم في ا ل خ ل ا ف ة وتفضيلهم ايضا ا خ و ة في الله في الفضل هنا ا خ و ة في الله امر كيف تمت ا ل خ ل ا ف ة لابي بكر الصديق رضي الله عنه هل هو باختيار أ م بنص من النبي صلى الله عليه وسلم خلاف بين العلماء والصحيح إ خ و ت ي في الله في ذلك أ ن خ ل ا ف ة أ ب ي بكر رضي الله عنه بالاختيار المبني على النص اختيار المبني على النص على كيف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أ م و ر ا ك ث ي ر ة ذكر من هذه ا ل أ م و ر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته م ر ا ه الحديث في الصحيح فطلبت منه م س أ ل ة فاعطاها قالت قال اتيني في العام القادم قالت يا رسول الله إ ن رجعت فلم أ ج د ك كانها تعني الموت إ ن رجعت فلم أ ج د قال ف أ ت ي أ ب ا بكر وهذا العلماء قال هذا نص على خ ل ا ف ة أ ب ي بكر ن ض ي الله عنه في قول الله عز وجل ثاني ة اثنين إ ذ هما في الغار من ا ل م ر د بثاني ة اثنين أ ب و بكر الصديق قالوا و ا ل خ ل ي ف ة لا يكون إ ل ا ثانيا إ ذ ا أ خ ذ العلماء من هذا قالوا هذا ن ص على خ ل ا ف ة أ ب ي بكر رضي الله عنه من ا ل أ د ل ة أ ي ض ا إ خ و ت ي في الله كما في ص ح ي ح مسلم أ ن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها سئلت من كان النبي مستخلفا لو استخلف قالت أ ب و بكر قيل ثم من قالت عثمان بن عف... عمر بن الخطاب قيل ثم من قالت عبد الرحمن بن عوف ثم انتهت هذا الحديث في صحيح مسلم في صحيح مسلم أ ي ض ا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ل ع ا ئ ش ة ائتيني ب أ ب ا ك و أ خ ا ك حتى أ ك ت ب كتابا حتى لا يتمنى متمن او يقول قائل هذا النبي يقول اخو من وقع تذكر احدنا احق بالخلافه قال و ي أ ب ى الله والمؤمنون إ ل ا أ ب ا بكر ي أ ب ا الله والمؤمنون الا أ ب ا بكر رضي الله عنه ايضا إ خ و ت ي في الله أ ن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موتي قال مروا أ ب ا بكر فليصلي بالناس مروا أ ب ا بكر فليصلي بالناس فقالت عيش ة بن أ ب و بكر رجل رقيق لا يملك تغلب عينه ف أ م ر النبي أ ك ث ر مما فصلى ابو بكر رضي الله عنه بالناس إ ن هنا إ خ و ت ي في الله ص س ت ن ب ط العلماء و ص س ت ن ب ط ا ل ص ح ا ب ة قالوا رضيه النبي لديننا افلا نرتضيه لدنيانا عظم شعير من شعال الصلاة ر و ض ي ه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بل ان ل ل الله ع م ا ء إخوتي في ص ابا ذلك قالوا ه ذ دليل على أن أ بكر ب أ ع ل م ا ل ص ح ا ب ة و أ ف ق ر ا ل ص ح ا ب ة ل أ ن ا ل رسول ق ا ل قال إ م ا م ة أ ب ي بكر ثابت ب ي ر ي ن ماخلا ف من المعلوم من الدين ب ا ل ض ر و س ثم قال والنبي أ خ ب ر قال يا ام الناس أ ق ر أ ه م ثم اعلمهم ب ا ل س ن ت إ ذ ا إ خ و ت ي في الله هذا هو نص من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أ خ د م ه م هجره وهذه هذا كله م ن ط ب ق على أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه فقال هذا دليل على فضل أ ب ي بكر الصديق رضي الله عنه ثم بعد أ ب ي بكر ا ل ا خ و ة في الله كيف تولى عمر تولى عمر و ا خ و ة في الله باستخلاف أ ب ي بكر النهو نص أ ب و بكر الصديق قبل موتي ان الخليفه بعد عمر و عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه ابو لولو المجوسي جعل ا ل أ م ر في أ ه ل الشوره هم س ت ة نفر من الذين مات النبي وهو عنهم راض اختار ا ل ص ح ا ب ة منهم عثمان بن ع ف ا ثم كان علي بن أ ب ي طالب بعدما قتل عثمان رضي الله عنه شهيدا مظلوما هو لم يوصي بل دهموا عليه داره و ق ت ل و ا فرفض علي بن أ ب ي طالب لكن مع ص ر ا ر ا ل ص ح ا ب ة على ذلك فكان ا ل خ ل ي ف ة الرابع للنبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم فهذا هو ترتيبهم في الفضل وترتيبهم ب الخلاف ا ل أ م ر ا ل أ خ ي ر إ خ و ت ي في الله ما حكم سب أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم أ ج م ع ت ك ل م ة أ ه ل ا ل س ن ة على أ ن سب أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم حرام وهو إ خ و ت ي في الله من ا ل أ م و ر الموبقات المهلكات تتوقع صاحبها في الاسم الذي لا مخرج له ا ل أ و ق ع نفسه فيه ولكنهم اختلفوا في كفره منهم من قال يكفر مطلقا ومنهم من قال لا يكفر صحيح فصله إخوتي في شيخ الاستنمتي الله ما فصله شيخ قال سب ا ل ص ح ا ب ة منهم ما يكون كفر مخرج من ا ل م ل ة ومنهم ما لا يكون قال المخرج من ا ل م ل ة أ م و ر ذكر منها قال الطعن في الشيخين أ ب و بكر وعمر طعن في أ ب و بكر وعمر وسبهم قالوا هذا كفر أ ك ب ر يخرج من ا ل م ل ة قال أ ي ض ا والطعن فيمن له س ا ب ق ة وفضل ث ا ب ت ة ع ث م ا ن بن عفان وعلي بن أ ب ي طالب والحسن والحسين و أ ب و ه ر ي ر ة وعبد الله بن اسمن له قدم ومكان في الدين ثم قال أ ي ض ا إ خ و ت ي في الله ومن طعن في ع ا ئ ش ة ت ه م ع ا ئ ش ة بما ب ر أ ه ا الله منه قد يكفر قال بان ع ا ئ ش ة زنت ا ل ل ه برأها من فوق سبع سماوات هذا يكفو ر أمر الرابع إ خ في ا ل قال م ن فضل أ ح د ا من ا ا ل ص ح بانه ة ب ت ق ا ص أصحاب ا ب ل ن ي صلى الله عليه وسلم ك م ن يقولون بلا أ ن ع ي ل النبي صلى الله ن من ب و ة ع ل ي ه و س ل م أو بأنه إله ق اذا ل ه ك ف ر ب ا ل ل ه عزوجل إذن إخوة منهما يكون منهما يكون لا كفر لكنه في ا ل ج م ل ة كله محر بل هو موبق إ خ و ت ي في الله من ا ل م و ب ق ت فعن مر إ خ و ت ي في الله أ ن يكون على حذر عقيدتنا في أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ن ا نحبهم ونحب إ خ و ت ي في الله من يحبهم لا نذكرهم إ ل ا بخير لا نذكر أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ا بخير نبغض من يبغضهم و ب غ ي ر الخير يذكرهم نعلم ب أ ن حبهم دين و إ ي م ا ن و إ ح س ا ن وبغضهم كفر ونفاق وعصيان صلى الله تبارك وتعالى هو في عليائه وكبريائه ونحن بين يديه اللهم ارزقنا حب رسول الله الصادق اللهم احشرنا تحت لوائه اللهم احينا على سنته توفنا على ملته اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله اللهم أ و ر د ن ا حوضه واحلل لنا شفاعته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 اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم ل انا تجعل ف ي ولا م ع ن ا ولا بيننا شقيا ولا اللهم إنا محرومة ن س أ ل ك ا ل ج ن ة وما قرب إ ل ي ه ا من قول أ و عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إ ل ي ه ا من قول أ و عمل اللهم إ ن ك تعلم أ ن نحب نبينا صلى الله عليه وسلم ونحب أ ب ا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أ ص ح ا ب نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم ف ح ش ر ن ا معهم اللهم ف ح ش ر ن ا معهم و إ ل ا نعمل بعمله اللهم ف ح ش ر ن ا معهم والا نعمل بعمله اللهم م فضلك السيد دعاءنا اشفنا وشف مرضانا اشفنا وشف مرضانا ا ح م ن ا وارحم موتانا اللهم ف ض ل ك اغفر لجميع م و ت المسلمين الذين شهدوا لك ب ا ل و ح د ا ن ي ة و ن ب ي ك ب ا ل ر س ا ل ة وماتوا على ذلك اللهم أ ك ر م نزلهم اللهم وسع مدخلهم اللهم الحقنا بهم على خير حال يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا أ ج ر ه م ولا تفتنا بعدهم اللهم ارحمنا إ ذ ا صرنا إ ل ى ما صاروا إ ل ي ه تحت الجنادل والتراب وحدنه ارحمنا يوم تبدل ا ل أ ر ض غير ا ل أ ر ض والسماوات ارحمنا يوم يفر المرء من أ خ ي ه و أ م ه و أ ب ي ه وصاحبته وبنيه إ خ و ت ي في الله كما نذكر دائما لا تنس التبرع لبيت الله ولا تنس التبرع ل إ خ و ا ن ك م من الفقراء والمساكين و ا ل أ ي ت ا م واعلم أ ن ما تنفقه يخلف الله عز وجل عليك ما عندكم ينفد وما عند الله باق أ ن ف ق بلالا ولا تخشى من العرش إ ق ل ا ل ا أ ن ف ق انفق عليك وقن الصلاة